الجولة السادسة إني أخاف الله رسم قلب الخوف أنصح الواعين ونبه الصالحين وأيقظ الغافلين واعتبر به الربانيون خف من ربك يحصل لك المقصود واسكن قلبك حب ربك تنل سك البراء يا صاحبي لو وقف مرضك لرجونا لك البراء ولكن المرض يزيد وقوة العزم تضعف لما غلبت حرارة الخوف من الله على نبيه داود صارت كفه ساخنة حارة وألنا له الحديد فمتى تسلك طريقهم فقد بقي القليل وتفن المواسم حدث نفسك بجنة بل واثنتين ولمن خاف مقام ربه جنتين كان الصالحون إذا ضيق الخوف عليهم الخناق نفسوه بالرجاء وهذا يقول إن قال لي ربي يوم القيامة عبدي ما غرك بي؟ أقول إلهي بي فردد بلسان قلبك أخاف ربي لأني أحبه النبضة الأولى حكاية القلوب الثلاثة لأن الخوف من الله علامة صدق ودليل قبول ففتش عن قلبك وسط سلة هذه القلوب القلب الخائف قلب يعلم أن أنفاسه محفوظة وأعماله ملحوظة فهناك قلب خائف وربما أقعده خوفه المفرط عن العمل فيهيمن على شاكلته الخوف وفقط وهذا محبط لنشاطه ومؤثر على طاعاته حيث وضع قلبه في زاوية واحدة وانفرد بها وهي الخوف الذي يؤدي للتوتر وربما الرعب فيحبسه شدة الخوف عن ممارسة الحياة واستعمال الأيام وطاعة الواحد الديان والقلب الثاني القلب الذي جمع الحسنين فجمع قلبه على الخوف والرجاء فهما جناحان يطير بهما المؤمن في رحاب الدنيا وعبوديتها فيعلم هذا القلب أن عمره كل يوم ينتهب ومعظمه قد ذهب والباقي أمامه مرتقب فهو يخاف مما مضى ويندم وفي نفس الوقت يرجو من ربه قبول توبته وأوبته فهو عند الطاعة يقدم الخوف حتى يتم القبول وعند المعصية يقدم الرجاء حتى لا يقنط أو يياس وقلب ثالث وهو قلب لا يخاف من الله يعيش على أرضه ويلتحف تحت سمائه ويأكل من رزقه ولا يخافه أو يهابه فهو ينفق عمره النفيس في نيل كل ما هو خسيس، فهو قلب صار كالحجارة أو أشد قسوة فهو يطلب النجاة ولكن بمعصية الله ويردد طول عمري ما ندمت على ذنب ولم أحس أنني مقصر ولم أستشعر عظمة الله ولم أنكسر بين يديه فنقول له هيهات هيهات أما علمت أن طلب النجاة مرهون بالوقوف على باب الطلب فالجسم حاضر والقلب خائف ويرضى بما يفعله ربه معه لأنه قد كتب القاعدة المهمة القاعدة مهمة جدا تقول لا بد للإنسان أن يكون عنده خوف مزعج وشوق مقلق حتى يصل إلى الطريق الخوف المزعج الذي يزعج القلب ويزعج النفس ويزعج العقل عن كل فعل فعلته وعند كل عمل عملته حتى يستقيم القلب ونصل للمقصود ونقصد المأمول وهي الجنة إن شاء الله لذلك إبراهيم اليتمي يصرح لابد أن يكون في القلب حزن لأن الله وصف أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أبعد عنهما الحزن الشوق المقلق الذي يحدو به حاد القلب متشوقا ومتلهفا في كل خطوة عن رضا رب الأرض وسماء ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنة خالدين فيها لا بد أن يكون بداخل قلبك شوق مقلق وهذا القلق يصنع التركيز والاستعداد وأهل الجنة يقولون لنا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا من خاف يصل قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل إلا أن سلعة الله غاليه ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي بإسناد حسن ومعنى من خاف يعني من خاف أن يدرك في الطريق وأن يلحقه قطاع الطريق أدلج في السير يعني صار بالدجى بغاية النشاط والقوة حتى يقطع السير بسرعة وحتى يسلم من خطر قطاع الطريق والدلج السير في أول الليل وقيل في آخره لأن سير في أول الليل وفي آخره يكون فيه نشاط وقوة على السير ليلة الامتحان فمن خاف من الامتحان اجتهد وذاكر وسهر أما من نام وسبح في الأحلام فلا يلومن إلا نفسه وهذا الطالب الناجح الذي يخاف الامتحان يذاكر باهتمام ويشمر عن ساق الجد فهو الخوف الإيجابي والقلق الصحي ولذا تكون النتيجة مبهرة للقلب ومريحة للنفس وعلى أقل تقدير إنك قمت بما عليك وأديت ما طلب منك لأن من طلب المعالي سهر الليالي وليس كصاحبنا الذي ألهته الملاهي وغيبته غيبوبة الانشغالات فهو يتذكر امتحانه في ليلته فلا هو ذاكر ولا هو نام ولا هو نجح وسطر العلماء من كان بالله أعلم كان له أخوف وصلعة الله غالية لأنهم تعبوا فأراحوا واجتهدوا فاستراحوا زال نصبهم وارتفع تعبهم وحصل مقصودهم ورضي معبودهم والخوف من الله عنوانهم والرجاء فيه دأبهم وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ولأن نفسك أغلى ما تملك وأثمن ما تملك وأعز ما تملك فاشتراها الله سبحانه بسلعته الغالية الجنة النبضة الثانية لماذا أخاف من الله؟ السبب الأول مهابة لله وتعظيم له استدرك عظمة ربك إخواني عظمة الله في القلوب ومهابة الله في النفوس تنسج خيوط التقوى وتبعث شعاع الإخلاص وتضيء نور الغفران والقبول لأن من علم أن الله مطلع عليه شاهد عليه ناظر إليه عاش بقلب رباني يحيا بنور الله على بصيرة وهدى ألا من قلب ناظر لنفسه مع ربه؟ ألا مستدرك لقلبه عن عظمة ربه؟ وهذا عتاب سيدنا نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته وروح العبادة هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن الآخر ضاعت وفسدت فالآن نعيدها على القلوب التي سرحت والنفوس التي شردت والعقول التي تشتتت دعوة لجمعها على خوف ربها وتعظيم العظيم ومهابة الجبار والقرآن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان خوف يساوي الأمان وليس العكس قال النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين فإن خافني في الدنيا امنته في الآخرة فلو خفت الله في الدنيا امنك يوم القيامة أما إذا أمنت مع تقصيرك المؤكد وتركك للصلاة واتباعك لأصحاب سوء وتكاسلا واضح عن قراءة كلام الله وهجرانك لعمل الخير وتهاونك في اتقان عملك وإهمالك تحسين أخلاقك وإصرارك على قاطعة رحمك وعقوق والديك أو تعطيل فرض الله عليك من ارتداء الحجاب فدعونا نتفق على أنه لا بد أن نحزن ونندم ونقلق ونخاف حتى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته رواه البخاري وإذا سبحت ببصرك وألقيت نظرة على حال قلوب كثيرة فهل ترى أن أعمالهم ينضح منها ومعنون لها إني أخاف الله وهنا موعد مع تجديد عهد قلوبنا مع الله بالخوف منه والرجاء فيه وتعظيمه ومهابته أما تخشى الله من هذه الآية وهذه العظمة وتلك القدرة قال تعالى إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن أما إذا لم تتأثر بما سمعت وخفت مما قرأت فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك ويحذركم الله نفسه يا صاحبي صاحب الخوف فهو يعدل القلب المعوج ويهذب القلب الغفول ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستشعر عظمة ربه ويهابه فكان حين يقرأ في سورة الزمر وبدا لهم ما كانوا يخفون، فيخاف يقول أخاف أكون عند الله لا أساوي جناح بعوضة، وتأمل معي قول ربك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأنه لما سمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب لنزول الخوف، فارتفعت الغفلة بحلول الهيبة، وانهزم الكسل. بجيش الحذر والملائكة على الطريق فالملائكة يخافون من الله وهم من خشيته مشفقون تخيل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم رغم طاعتهم وعبادتهم وفي الآخرة يسجدون تحت العرش ويقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وهذا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يصف سيدنا جبريل بدقامة جسده وبجناحه الذي غط الأفق ففي بداية الوحي كان جبريل يسد الأفق أما في الإسراء والمعراج يقول رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله ترى هل بدأت تخاف؟ ومن روائع هذا الخوف أن يعلو مقياسك وجهاز استشعارك للحلال والحرام والله عز وجل تكلم عن المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فانطريرا فلما نفهم المعنى ونفقه المقصود يكون الناتج فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا والعبوس هو من شدة الأهوال طرير أي يوم طويل والناتج أن يقيك الله شر ما خفت من أحداث هذا اليوم ويأمنك مما تخاف بل لك الفرح والسرور والقبول ودخول الجنة مع الأحبة محمدا وصحبه انظر إلى سيدنا جبريل وميكائيل لما طرد إبليس كانوا خائفين وحين سئلوا قالوا يا رب لا نأمن مكرك فقال الله عز وجل هكذا كنا لا تأمنا مكري ذكره الذهبي في الكبائر أخاف لأنه عظيم ومنتقم وجبار لذلك دع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. صحيح مسلم يا رب أخاف أن تتبدل النعم وتزول العافية وتتلطمني الدنيا وتبعدني الشهوات فأفقد إيماني وتذبل زهرة عزماتي سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا من عرف ربه أحبه يقول ابن القيم من عرف ربه أحبه وكيف لا ومصدر النعمة هو الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإليه شكواك ونجواك إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإليه وحده تلجأ عند بلواك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هذا بتلك ومعنى يسوقه ابن القيم من عقوبة المعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى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 والمتجرؤون على معاصيهما قدروه حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره أو يرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه وكفى بالعاص عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه وأن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق فيهون عليهم ويستخفون بشريعته كما هان عليه أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الله وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وآية للعبرة والتذكرة قال الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه قال الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية يتشققن من عظمة الله عز وجل ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية تعظيم الله سبحانه وإجلاله فيقول فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح تربية النبي قال أهل العلم كان نبينا محمد يربي أمته على وجوب تعظيم الله تعالى ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والارضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديق لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما في الآية يدل على أن عظمة الله تعالى أعظم مما وصف ذلك الحبر ففي الآية الكريمة تقرير لعظمة الله تعالى نفسه وما يستحقه من الصفات وأن لله عز وجل قدرا عظيما فيجب على كل مؤمن أن يقدر الله حق قدره ولما قال الأعربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانا نستشفع بالله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ومن تعظيم الله تعالى تعظيم كلامه وتحقيق النصيحه لكتابه تلاوة وتدبرا وعملا وقد حقق سلفنا الصالح الواجب نحو كتاب الله تعالى من التعظيم والإجلال حتى إن بعض السلف كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف ومن تعظيم الله تعظيم نبيه وقد عني السلف الصالح بتعظيم السنة النبوية وإجلال رسول الله ومن ذلك ما قاله عبد الله بن المبارك عن الإمام مالك بن أنس كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله فلدغته عقرب ست عشرة مرة ومالك تغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجبا فقال نعم إنما صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم سبحان من أتته السماء والأرض طائعة وتطامنت الجبال لعظمته خاشعة وكفت العيون عند ذكره دامعة عبادته شرف والذل له عزة والافتقار إليه غنى والتمسكن له قوة يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين يحيي ميتا ويميت حيا ويجيب داعيا ويشفي مريضا ويعز من يشاء ويذل من يشاء سمع نداء يونس في الظلمات واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى سيدا ونبيا وازال الكرب عن أيوب وألان الحديد لداود وسخر الريح لسليمان وفلق البحر لموسى ونجى هود واهلك قومه وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وشق القمر لمحمد عليهم الصلاة والسلام السبب الثاني اخاف من ذنوبي وتقصيري يا رب هذا حالي بين يديك فانا مقصر وانا مذنب فخشوعي يحتاج اعاده نظر وقراءة القرآن تحتاج اعاده نظر وتوبتك تحتاج اعاده نظر واخلاقك تحتاج اعاده نظر وعملك يحتاج اعاده نظر وفكرك يحتاج اعاده نظر وكلامي يحتاج اعاده نظر وقلبي يحتاج إعادة نظر كنت أظن أنها ذنوبي صغائر وهذه كذبة بيضاء وهذا أمر عادي لأن كثيرين يفعلون ذلك والقاعدة معلنة لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت تحتاج إعادة فهم وإعادة قراءة بل وتحتاج تعليق نعم لا تعد ولا تحصى يا صاحبي الله عز وجل كرمنا بإكرامه وأعطانا الصحة ورزقنا المال ووهب لنا الكلام ووفقنا بالإسلام نعم هي نعم لا تحصى ولا تعد ولمن دق جرس التنبيه فحصبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هل تظنون أنكم خلقتم عبثا وينتهي الأمر؟ وينقضي الزمان فعرفوا ذنوبكم لتنقشع غيوم الغفلة عن عيون عقولكم ويلوح هلال الهدى فتشرق أنوار قلوبكم ذات مرة دخل محمد بن كعب القرضي على عمر بن عبد العزيز وقد غيره الزهد فقال يا ابن كعب فكيف لو رأيتني بعد ثلاثة أيام في قبري؟ وقفة صريحة فأدرك ما فعلته واستدرك ما فات من غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو رشوة أو عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا رواه الترمذي وأحمد وهنا السؤال يا ترى تخاف في الدنيا وتأمن في الآخرة أم تضيع الدنيا فتتركك الآخرة ونبهك النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد صحيح تأكل وتشرب وغيرك لا يمتلك قوت يومه وربما منعه من أكلة يحبها لأنه مريض وأنت تمشي وتجري وغيرك محروم من الحركة لأنه قعيد وآخر محروم من الكلام لأن لسانه لم يأذى ربه له بالكلام يقول تعالى فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنك بربك؟ تذكر هذه الآية واستوعبها فإذا أذنبت فأحسن الظن أن توبتك الصادقة مقبولة إن شاء الله وإن لم تتب. فالله شديد العقاب لمن تاب وقال تعالى واني لغفار لمن تاب نعم المغفرة للتائب أما من أصر على ذنبه وضحك عليه الشيطان بحجة أنك لست وحدك فكثيرون يفعلون هذه المعصية وأنت أحسن من غيرك فأنت تدخن وغيرك يدمن المخدرات فيجعلك تسفه من ذنبك وتحقره وتنسى في هذه اللحظة عظمة ربك وقدرته فتضيع قلبك وتسود صحيفتك والنبي صلى الله عليه وسلم يخوفنا قائلا لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لكان غير ظالم لهم صحيح نظرة على ما يفعله الله معنا تخيل كثرة النعم من الله وقلة شكرنا لها تذكر كثرة رحمته بنا وغفلتنا عنه تذكر كثرة صبره علينا وصختنا على قدره واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يوم تهريما في مرضى الله لحقره يوم القيامة اسناده حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان في من قبلنا عنده جهل عظيم ورزقه الله مالا فقال لبنيه لما حضره الموت أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا وما أسهل أن يعيده الله كما كان قال ما حملك؟ قال مخافتك فتلقاه برحمته البخاري المعادلة الصحيحة أنا أخاف من ذنوبي وتقصيري ولكني أحبه فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نخافه ليكون ذهنك دوما حاضرا وقلبك متدبرا وحالك واضحا فلا تنسى ذنبا عملته ولا تنظر إلى صغار المعصية ولكن انظر من عصيت حاسب ابن سيرين نفسه ذات مرة فقال إني عيرت رجلا من ثلاثين سنة فقلت له يا مفلس وهذا هو أوان عقاب وجزاء بهذا الذنب فعلق أبو سليمان الداراني قل الذنوبهم فعرفوا من أين اوتوا وكثرت الذنوبهم. فلم ندري من أين نؤتى وكثرت الذنوبنا، فكم من معصية فعلتها فأحسست بضيق في نفسك وشدة خوفك من ربك وآخر يكرر المعصية ويصر على الذنب ولا يهز الخوف في قلبه شعر فالكل مكتوب يقول الله أحصاه الله ونسوه كل ما فعلت بالثانية والحرف والحركة في جوارحك حتى بقلبك حتى فكرك احصاه الله فلا تنسى هز قلبك وأيقظ نفسك واشحذ همتك وعقب نيتك عسى من احيا الأرض الميت بالمطر أن يحيي قلبك الغافل وعسى نفحة من نفحات رحمته تهب عليك فتسعد سعادة لا شقاء بعدها ابدا فاهدأ واسترح وقرأ ونفذ لأن أيام العافية غنيمة باردة وأوقات السلام لا تشبهها فائدة فتناول ما دامت لديك المائدة فليست الساعات الذاهبه بعائدة وارفع رايه السباق وهيب بن الورد فكان مكتوبا فيها ان استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد ففعل كان رأس السابقين الى الخيرات من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر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 إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها وإن زاد زادت حتى يغلف قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حسن وشخص الحالة طبيب القلوب ابن القيم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 الإصرار أعظم من الذنب بكثير فالإصرار على المعصية معصية أخرى وذلك علامة هلاك العبد فإلى متى وأنت الخاسر داوما؟ فنكت السوداء الصغيرة التي تحقرها في يوم من الأيام ترى أن قلبك افتقد إحساسه وروحانياته وقوة بصيرته وربما يمنعك من صحبة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وهو ما أوضحه ابن القيم إن الله عاقبه بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب لها الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها قد أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف او خيال طي ولذا قال ربك ما اقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل كيف اجود برحمتي على من بخل بطاعتي يا امنا مع قبح الفعل منه اهل اتاك توقيع امن انت تملكه جمعت شيئين امنا واتباع هوا هذا واحداهما في المرء تهلكه والمحصنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه فرط في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه قاعدة الصالحين قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فالمؤمن بيديه صوت المحاسبة وأمام عينيه خوفه من الله لأن النظر بعين الفخر ورؤية التزكية وقاموس العجب تبعد عن حصن السلامة وتحرم وسام القبول فالمؤمن يخشى الله ويخافه ويرجو رحمته وثوابه وانتباها لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي نوضح معناه أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا فيقول ذنبي وإلى نوح عليه السلام فيقول ذنبي وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم وهذا الفضيل بن عياد يرسم الصورة ويكتب التقرير وسوء اتاه منك وإن عفوت فحتى لو عفى الله عني ونجاني من سوء عملي فكثاني خجلا وندما أمامه سبحانه يا صاحبي هذا طفل قلبك كثير المرض فعجل فطامه ليصح وأن أوان طهارته من الذنوب فإن أذنبت فاستغفر وإن أساءت فتوب يا سادة من عرض ما يطلب هان عليه ما يبذل السبب الثالث الخوف من عدم القبول حال متميز حال الصحابة والتابعين كان ينطق دوما لو علمت أن الله قبل مني ركعة واحدة لكنت في الجنة استشعارهم وخوفهم من الله سبب من أسباب القبول لأن القاعدة مكتوبة القلب المشترك لا يقبل عليه والعمل المشترك لا يقبله أخاف من ربي فأتقن عملي وليس من مديري ورئيسي أخاف من ربي ولا أخاف من استهزاء أصحابي لحجابي أو التزامي لا تبطلوا أعمالكم يقول تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هذا يعطي صدقة ثم ينقلب إلى أهله ويمن على الناس مفتخرا أنني أنا أعطيته صدقة فادفن عملك في أرض الإخلاص واحرسه بالخوف من الله ليتفضل الله بالقبول يوم القيامة أخاف أن يسألني هل عرفت الزكاة والصدقة والصلاة؟ فأقول نعم فيقول ربي فبما عملت فيما علمت؟ وهذا ابن سيرين لما سمع واحدا من أصحابه يتكلم لقد عملت طاعة وعملت كذا وكذا فقال له اسكت فلا خير في طاعة تحصى فخف على عملك إنما يتقبل الله من المتقين حال أمير المؤمنين إطلالة على حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي لو كان من نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة وعد له أسماء المنافقين فذهب سيدنا عمر لحذيفة وبكى بين يديه وقال له هل سماني رسول الله في وسط المنافقين فهذا أمير المؤمنين ودعونا نردد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اه الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو يخاف الله عز وجل قال لا يا ابن الصديق ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يتقبل الله منه احمد والترمذي فيسبق عليه الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله أني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعني في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف تعالوا نتعلم قال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكه أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل وهذا الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبه لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون السبب الرابع أخاف أن يسلب مني الإيمان تلك هي المصيبة أن يسلب المرء الإيمان أعظم المصائب في الدنيا وقمة الخذلان في الآخرة فيسلب الإيمان وتذبل زهرته ويعدم بركته والحاصل هو سوء الخاتمة فإذا لمحنا أناسا ماتت وهي ساجدة وآخرين ماتوا في ملها ليلي وشباب ماتت وهي تقرأ القرآن وآخرين أمام مواقع إباحية وهذا عثمان بن عفان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته ويردد لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير وهذا علي رضي الله عنه يقول للدنيا إلي تعرضت إلي تشوفت هيهات هيهات غري غيري قد طلقتك ثلاثا فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير آهن آهن من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فنخاف أن يسلب الإيمان ويذهب حب الله من قلوبنا يقول الله افامنوا مكر الله وهذا ابو بكر يصرح ما امنوا مكر الله ولو كانت احدى قدماي في الجنه اربعه اشياء تشغلني قيل لابراهيم بن ادهم لو جلست حتى نسمع منك شيئا فقال اني مشغول باربعه اشياء فلو فرغت منها لجلست معكم قيل وما هي قال تفكرت في يوم الميثاق من بني آدم وقال الله عز وجل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فلم أدري من أي الفريقين كنت أنا وتفكرت في الولد إذ قضى الله بخلقه في بطن أمه ونفخ فيه الروح فقال الملك الذي وكل به يا رب أشقي أم سعيد فلم ادري كيف خرج جوابي في ذلك وتفكرت حين ينزل ملك الموت فإذا أراد أن يقبض روحي فيقول أما المسلمين أم مع الكافرين فلم أدري كيف يخرج جوابي وتفكرت قوله وامتاز اليوم أيها المجرمون فلا أدري من أي الفريقين أكون يا سادة هذا ما شغل الصالحين فماذا شغلكم قليل من الاعتبار يرحمكم الله جدد إيمانك يقول عبد الواحد المقدسي ركبنا البحر فألقتنا السفينة إلى جزيرة فرأينا رجلا يعبد وثنا قلنا لا ما تعبد فأشار إلى الوثن قال وأنتم ما تعبدون قلنا نعبد الله قال ومن الله قلنا الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الناس قضاؤه قال وما أعلمكم به قلنا رسول الله من عند الملك قال فإن الرسول قلنا مات قال فهل ترك من علامة قلنا كتاب من عند الملك قال ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا ائتوني به فجئناه بالقرآن الكريم فقرأنا عليه فبكى ثم قال ما يصنع من أراد الدخول في دينكم قلنا يغتسل ويتوضأ ويقول كلمة التوحيد ويصلي فاغتسل وقال كلمة التوحيد وصلى. فلما جن علينا الليل أخذنا مضاجعنا قال أسألكم الإله الذي دللتموني عليه إذا جنه الليل ينام قلنا لا بل هو حي قيوم لا ينام قال بئس العبيد أنتم تنامون وربكم لا ينام السبب الخامس أخاف من العذاب والأهوال أهم لحظة لا تنسى لأن الزمان أنصح المؤدبين وأفصح الناصحين فيا طويل الأمل وأنت قصير الأجل أنت مستعد للقاء ربك أأنت جاهز لسكرات الموت أنت مترقب للحظة الختام كلمة الموت التي تخافها القلوب المؤمنه فتعمل لها كما يقولون الف حساب تفكروا في مصارع الذين سبقوا وتدبروا مصيرهم واين انطلقوا قوم منهم سعدوا ومنهم قوم شقوا بما ينادى عليك اللحظه اللي يناديك فيها ملك الموت يا ايتها النفس المطمئنه او يا ايتها النفس الخبيثه فكفى بالموت واعظا وحينما تسأل السيده عائشه عن قسوة القلب فتقول أدبه بالذكر فتذكر لحظة الموت وحشرجة الصدور وخروج الروح ودخول القبر وارتداء الكفن ويوم القيامة من مصير إلى الجنة أو مآل إلى النار اللهم حرم أجسادنا على النار ودعاء نسيناه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هون علينا سكرات الموت فكم واحدا منا يدعو ربه وكم واحدا نسيها وهذا أمير المؤمنين عمر يربط بين الدنيا والآخرة فعندما يشرب الماء البارد يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون لأنه يتذكر حال أهل النار ويتفكر في قول الله تعالى أن أفيض علينا من الماء وهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسول الله نظر إلى طير وقع على شجرة فقال ما أنعمك يا طير تأكل وتشرب وليس عليك حساب وتطير ليتني كنت مثلك فخف من الأهوال لأننا سنكون بداخلها ونمر بها وما نسمعه هنا في الدنيا سيكون رأي العين في الآخرة تأمل حالك عند موتك والناس من حولك وأنت من شدة نزع الروح لا تستطيع الكلام ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة أنت تبحث عن اللحظة التي تقول فيها لا إله إلا الله ألا تخاف هذه اللحظة ألا تدرك أهمية هذا الوقت فهي بداية الامتحان وبعده سيكلل مجهودك وتنشر النتائج وأمير المؤمنين عمر أخذ مرة تبينة من الأرض فقال ليتني هذه التبينة ليتني لم أكن شيئا ليت أمي لم تلدني ليتني كنت منسيا وكلام متعب ومخيف لكنها الحقيقة استوعب أنك ستغسل بالماء وتكفن بالأقمش البيضاء وترفع على الأعناق ويصلوا عليك صلاة لا ركوع فيها ولا سجود وتدخل قبرك ويغلق عليك الباب لن ينفعك الأهل والأصحاب ولا الاقارب ولا الأحباب وينادى عليك في القبر عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت ستدخل أنت بنفسك وبيدك وعينك وأنفك ولسانك وقلبك ويديك ورجليك وشعرك في قبرك ولن يدخل واحد غيرك الكل داخل العبرة أن نفكر فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه لمثل هذا اليوم فأعد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة مع الصحابة فيرى قبرا فيجلس على ركبتيه تنهمر دموعه وينظر للصحابة ويقول أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا إني أخاف يوم القيامة ورد في تاريخ النبي يوسف عليه السلام أنه عندما كان ملكا في مصر وكانت كل الخزائن تحت تصرفه وقد أنقذ شعب مصر من قحط شديد سبع سنوات كان عليه السلام في فترة سلطانه ضعيفا جدا فجاء الأطباء عنده وسألوه عن سبب ذلك فقال عليه السلام عندي ألم خفي قالوا أخبرنا عنه لعلنا نستطيع علاجه قال عليه السلام إن نفسي تأمرني كل يوم أن أشبعها وأنا أبقيها جائعة دائما قالوا فكم سنة أنت تأكل دون الشبع قال عليه السلام سبع سنوات قالوا لماذا لا تأكل حتى شبع قال عليه السلام إني أخاف يوم القيامة أن يقول الله تعالى لماذا نمت يا يوسف وأنت شبعان ورعاياك من الناس ينامون جياعا فماذا يكون جوابي ادعو ربك أن يرزقك حسن الخاتمة وزر المقابر والمستشفيات للعبرة والعظه واشتري كفنك واكتب وصيتك اختبر قلبك هل تشعر بالخوف عندما تفكر في اسماء الله وصفاته هل تندم وتخاف عندما تتذكر ذنوبا فعلتها هل تخاف الا تقبل طاعتك هل تخاف أن تموت على دين غير الإسلام هل منعك خوفك من الله عز وجل من أكل الحرام هل تخاف من الموت بسبب تقصيرك هل تعتقد أنك ستدخل الجنة رغم تقصيرك هل تخاف من الناس أكثر أم تخاف من الله أكثر هل تأمن على نفسك من سوء الخاتمة ومن عذاب القبر وعذاب جهنم؟